وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضْلًا ضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودِ وقال يا أيها الناس علمنا مطق طير و من كل شيء هذا له الفضل المبين وحشير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادنا نعم، لقالت نملة. قالت نملتي أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحب. من سليمان وجنوده لا يح. من نکن سلیمان فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُذْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعَذِّبَنَ عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتي أني بسلطان مبين فما كث غيير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به واجت كم سبئ بنبئ يقين. إِنِّي وَجَدْتُ مُرَاءَتَكُمْ لِكُهُ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَأُوتِيَتْ من كل شئ و لها عرش عظيم وجدتها و ويوجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يأتي أَذْلَوْنَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ أَلَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَلَمُ وَيَعْلَمُ مَا تُخْرِبُ وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكذبين؟ اذ هب بِكِتَابِ هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ما توال عنهم، ثم توال عنهم، فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. اینه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين؟ قالت.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 قالوا نحن علوقون أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهذية فناظرة بما يرجع المرسلون فلم جاء سليمان قال أتمن بمال قال أتمن دونني بماله فما آتاني الله خير مما آتكم بل أنتم بهدياتكم تث فرحون، إرجع إليهم فلا نأتي بجنود لا قبلا لهم بها. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَال يَا ثيني بعورشي ذا قبل اي اتوني مسلمين قال عفيرين من الجن انا آتی کبیه قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه تَقِرُّ النَّعِينُ ذَهُ قَالَهَا ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَهَا ذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيذِلَّ يُرُ ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فاننا بظني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتاتذي أم تكون من لذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت انه قالت كانه هو اوتينا العلم من قبلها وكننا مسلمين وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ لا لا هذا خول الصرح فلم ما رايت تحسبت وكشفت عن سقيذا قال إِنَّهُ صرح ممرد من ایمان لیل رب العالمین وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستعجلون تَغْفِرُونَ اللَّهَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لعلكم تُرْحَمُونَ قال الطيرنا بك وبمن معك قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ عاتوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن <تصفيق> ثم لنقولن لوليه ما شهدنا منك أهله وإننا لصادقون وما كر ما كر وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مك أريهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في <تصفيق> ذلك لا لقوم للقوم يعلمون وأن الذين آمنوا صدق الله العظيم